نهرنا من ليالي وهنا آه آه ومشينا للنهار الظاهر قم وبشر يا أخي إسلامنا أننا عدنا بصبح ذاكر قد نهرنا من ليالي وهنا ومشينا للنهار الظاهر وبشر يا أخي إسلامنا أننا عدنا بصبح زاخري ونفعنا راية الحق نواة للعلى والحق والفتح المبين آه آه آه راية خفاقة تعمل فضاء ولها نحيا الليالي ونبيه قد رضنا منه شيدنا الليل الهاري الساهري قوم وبشر يا اخي اسلامنا اننا عدنا بصبح زاخر قد نهضنا من ليالي ويله قوم وبشينا الليل الهاري الساهري قوم وبشر يا اخي اسلامنا اننا عدنا بصبح زاخر سائر التاريخ عنها هل راى خننا في زحفنا او ادعيا كم زرعناه رصاصا وحصا وسقيناه دمعا ودمعا قد نهبنا من ليالي وهلال اا ومشينا الى هارب الساهر بشر يا اخي اسلامنا اننا عدنا بصبح زاخر قد نهضنا من الليل وهنا الله وما شيئ لنا لله للساهر اقوم وبشر يا اخي اسلامنا اننا عدنا بصبح زاخر